Book 2 98 98 العطف kut összevak Hurof al-atf al-muzdawija Hurof صحيح أن رحلة كانت جميلة إلا أنهها كانت متعبة جدا صحيح أن الررحلة كانت جميلة إ أنهها كانت متبة جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان ملئا جدا.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 بجفنا الطاولة. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. إما بالباص أو بالقطار. بجمع بج سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم او غدا باكرا. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. بس من إسبانيولو من إنجلو. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. هيت من مدريدون. في كما في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا تعرف كما أيضا إنجلترا. Ő nem csak buta, hanem lusta is. Innő, nem csak ghibi, hanem intelligens is. Innő, nem csak csinos, hanem intelligens is. ő nem csak csinos, hanem intelligens is. Innő, nem csak بل أيضا ذكيه اا نم چوک بسيل هانم فرنسي اول ايش لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسيه إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسيه نم تودوك سن شم گيتاروزني لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الغيتار. نمت دكشم كرينجوني. شم سامبات تانسوني. لا أستطيع أن أرقص الفالز ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالز ولا السامبا. نم سرتم شم لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. من يدش بانضوجزو أن لسا. <سؤال> كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر Kullama ente het minó bi kar minél korábban jössz annál hamarabb mehetsz Kulleme eteiteekzerrebe kiran, kulleme kadirrta en tevhebb kzerabelkiran. Külleme eteit ekzer bekiren, Kulleme kadirt en tezább ekzer bekiren. minél öregebb lesz az ember? أنا كينيا <تصفيق> مشابش لس كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا